إذ قال موسى لأهله إني آنست نار سأتيكم منها بخبر سأتيكم منها بخبر أو أتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون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 أَلَمْ مَّرَأَهَا تَهتزُّ كَأَنَّهَا تَنَادَىٰ نُورٌ وَلَمْ تُدْبِرْ وَلَمْ يُعْقَبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ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 حتى إذا أتوا على وادٍ نمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطم أنكم سليمان لَا لا سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسّم ضاحكًا من قولها، وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك، وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ وعلي وليدي. وان اعمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتخقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغايبين لا أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فبكى غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبِئٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُمْ رَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ وَلَهَا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِالشَّمْسِ مِنْدُونِ اللَّهِ وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدون لله ألا يسجدون الله الذي يخرج الخبائ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون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 قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمر ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أول قويون وأول بأس شديد والأمر إليك فاضرِ ماذا تأمرين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 فنااظرة بما يرجع المرسلون فلما ما جاء سليمان قال أتمن بمال فما آتاني الله خير مما فما آتاني الله خير مما آتكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلا بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها أذلتهم وهم صاغرون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 ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن سكر فإنما يسكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون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 قال يا قوم لما تستعدون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا الطير نابك وبمن معك قال الطائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهطين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتناه وأهله ثم لنا قولا مَا ما شهدنا ملك أهله وإن لصادقون وَمَكَرُوا مكرون ومكرنا مكرون وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن ندمرناهم أن ندمرناهم وقومهم أجمعين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 قول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أم الله خير أم ما يشركون أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء. ما ان فندتنا به حدائق تبهجه مما كان لكم ما كان لكم ان تنتم بتو شجرها الاله مع الله بل هم قوم يعدلون أَمَّنْ تَعَالَى الْأَرْضَ طَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ المطر إذا دعاه أم يجيب المطر إذا دعاه ويكشف السور ويكشف السور أو يجعلكم خلفاء الأرض أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَرِيْلَمْ تَذَكَّرُونَ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 وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وما من غائبة في السماوات والأرض إلا في كتاب إِلَّا فِي كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيه يختلفون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 إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا واللو ولا تسمع الصم الدعاء إذا واللو مدبرين وما أنتم بهذا العلم عن ضلالتهم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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ ثَوْجًا مِّن مَّن يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزْعَنُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ قَالَا أَكَذَّبَتْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا دعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن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 وكل أتاه داخرين وكل أتاه داخرين وتر الجبال تحسبها جامدات وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بِالْحَسَنَةِ فله خير منها وهم من فزعي يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون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 وكل اتوه داخره وترى الجبال تحسبها جامده وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله سُنَّ الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنات فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون وهم من فزع يومئذ آمنون وما جاء بالسيئة فكبت جههم في النار هل تجذون إلا ما كنتم تعملون هل تجذون إلا ما كنتم تعملون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 وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتل والقرآن وأمرت أن أكون مِنَ المسلمين وأن أتل والقرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه